لا عبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفاف لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصفا من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 إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دع ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة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 ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ضلل من النار ومن تحتهم ضلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وانابوا لله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية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 ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه، ثم يهيج فتره مصرا، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لآل الألباب. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِرَبِّبٍ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ أَتَقْ شَعِرُوا مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ولا قَضَّرَ بَنَا لِلنَّاسِ فِيهَا ذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ عَلَّهُمْ يَتذكّرُونَ قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعٍ وَجِلَّ عَلَّهُمْ يَتَقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ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 قُلْ يَا قَوْمِ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ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 سما إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم إتخذوا من دون الله شفاع قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله أحدهش ما أذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل إن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 قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرعت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكم تو من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره لو ان لي كره فكون من المحسنين بلا قد جاءت كياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 اعبُدُوا أيها الجاهلون ولقد أُوحِيَ إليك وإلى الذين من قبلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَهُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُواكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه باميره سبحانه وتعالى عما يشركون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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ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 فَبِأَسْمِ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ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 من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينه بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.